لآن موسوعه النابلسي ل ر ا ل م ا ل ر ح م ا ل ي مالك و م ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعمل س ت ع ي ن اهدنا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط الذي ل ف ض ي الدكتور م ر ا ل ا جاءة الصاخ موسوعه م النابلسي ل ل منهم ي و م ا ل ا س ي ق م ي ه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 م س و ع ه النابلسي ل ل ع ل و الاسلاميه و موسوعه النابلسي للعلوم ه ل ا س ل ا م ي ه